إلا من خطف فالخطف تفأت شهاب ثاقب فاستفتهم أهُم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين لازب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 واقفوهم انهم مسؤولون واقفوهم واقفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 ويقولون إننا لتاركون آلهتنا لساعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لزائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إِلَّا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين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 مكئون، فأقبل بعضهم على بعضه يتسألون. قال قائل منهم إنني كان لي قرين. يقول أإنك لمن المصدقين. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهِ إِن كِدْتَ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 أذلك خير النزلا أَمْ شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم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 إنهم ألف وآبائهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون فهم على آثارهم يهرعون ولا قد ظل قبلهم أكثر الأولين ولا قد أرسلنا فيهم مُثَلِّين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونديناه وأهله من الكرب العظيم وتعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كَذَلِكَ نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم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 ربها بلي من الصالحين ربها بلي من الصالحين فبشرناه بغلا من حليل فلما بلغ معه السعي قال يا بني قال يا بني إنني أرى في المنام أنني أذبحك فانظر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 ومن ذرييتهم محسن وظالم لنفسه مبين وذا قد ملنا على موسى وهرون ونديناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا مغلبين وأتيناهما الكتاب المستبين وَهَدَيْنَا هُمَا الصِّرَاطَ الْمُتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّكَ زَالَكَ نَذِيرُ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْلِيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلو وتذرون أحسن الخالقين الله أتدعون بعلو وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم الله ربكم ورب آبائكم الأولين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 وَإِنَّ لَطَنَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْنَ الدَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَدْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ مَرِّنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَأَلَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبثناه بالعراء وهو سقين وأنبثنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناس وهم ساهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون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 إلا من هو صار الدحيح وما منا إلا له مقام معلوم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَهُ إِنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادًا اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حين